أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ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 على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُغسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون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 أو نرينك الذي وعدناهم فَإِنَّ عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَغْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ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 Alâkılâ'u yöumئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Ya عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتابعك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعده علم الساعة وعده علم الساعة وإليه ترجعون